عصافير الفجر غنت وتسأل عن عناوينك وانا تتبع الون صداها صاحبي وانك عصافير الفجر غنت وتسأل عن عناوينك وانا تتبع الون صداها صاحبي وينك جمال الكون والدنيا أراها في سحب عينك جمال الكون والدنيا أراها في سحب عينك شروق الشمس تفنن بألوان من جبينك وطيبك وطيفك ما يفارقني رسمت أنت بيدانك شروق الشمس يتفنن بألوان من جبينك وطيفك ما يفارقني رسمت أنت بيدانك وآهات الحزن حلت على قلبي من سنيني الحزن حلت على قلبي من سنيني حبيبي رجع بسنا تطل تحسنك وزينك عسى ما شرت فارقنا وش اللي بيني وبينك حبيبي رجع البسمة بطلات حسنك وزينك عسى ما شرت فارقنا وش اللي بيني وبينك أباك تبلك على كلنا حروف اسمك بتلوينك وبعثرها على قافي عساك ترد لي دينك أباك تبلك على كل حروف اسمك بتلوينك وبعثرها على قافي عساك ترد لي دينك أصافر الفجر غنت وتسأل عن عنوينك وانا تتبع الونة صداها صاحبي وينك أصافر الفجر غنت وتسأل عن عنوينك وانا تتبع الونة صدى صاحبي وعيني صدى صاحبي وعيني صدى